بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه هجوم يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميا تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا لا يسمن ولا يغني منه الجوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها داغية فيها عين جَارِيَةٌ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 وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بنسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان إلينا الى لا ثُمَّ إِنَّ الله ثم ان علينا